بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا أن الشيخ رحمه الله مهد تقرير قاعدتين عامتين حسب مقاييسه هو القاعدة الأولى أنه لو ترتبت وقود متعددة على مال المجيز من قبل أشخاص متعددين كانت إجازة الوسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف ومؤسس كلامه كله على الكشف قلنا الكشف حتى الكشف الحكمي هذا ما يهمنا الشيخ إن يكون الكشف حقيقي حتى ولو كان الكشف الحكمي هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية لو ترتبت عقود متعددة على مال المجيز من قبل شخص واحد كانت إجازة وسط منها مبطلة أو مبطلة للمتأخر ومصفحة للمتقدم هذا القاعدة الثانية وأظن أننا شرحنا بقدر الكفاية القاعدتين وعلى ضوء المثالين الذين هو ذكرهما ولا أظن نحتاج إلى تكرار ذلك إنما ينبغي أن ينبغي أن ننتقل إلى إشكال السيد الخوي رضو الله تعالى عليه السيد الخوي رحمه الله يقول يقول إن شيخنا الأنصار ذكر في المقام أن العقود إذا وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة الوسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده وإن وقعت من شخص واحد انعكس الان هاتان القاعدتان مثلناهما عن الشيخ الانصار يشير الى هاتين القاعدتين يقول رحمه الله وهذا من غرائب كلام الشيخ قدس السر اذ لا يفرق في صحة العقود المتأخرة او قطلانها كون العقود صادرة من أشخاص متعددة أو من شخص واحد ليس المقياس مقياس أنها صادرة من أشخاص متعددة أو من شخص واحد ويوضح خطأ الشيخ العنصاري يوضح, يوضح السيد الخوئي هم في قالب مثال كما أن الشيخ الأنصاري كان يوضح مطالب ماله في قالب أو القالتين مالته في قالب مثالين كذلك السيد الخوئي أيضا يوضح خطأ الشيخ الأنصاري في الحساب في قابله في قالب مثال والمثال الذي يذكره السيد الخوئي رحمه الله ما يلي. يقول فلنفرض هذا مثال فلنفرض أن أحدا باع العبد بفرس العبد مالي هذا ماله المالك الأول وهذا مفروض على كل حال في كل الأمثال باع عبدي بفرس وآخر الشيخ الأنصاري كان يفترض أنه عند إذن الفرس بيع يعني هذا الذي باع عبدا بفرس وصلت النوبة إلى بيع الفرس هالشيخ كان يفترض الشيخ الأنصاري الصيغوي ما فرض يقول أن احدا باع العبد بفرس وآخر فضول آخر أجنبي اصلا أجنب عن المقام. فضولي من السوق اجي. وباع الفرس بدرهم. وشخصا ثالثا. هم فت فضولي لاخ. هم طلع راسا من السوق. اجي. وباع باع الدرهم برغيف. وشخصا رابعا. هم أيضا من الشارع اجي. هم قال أنا هم فت. عمل فضولي ما دام شهر هرت وكل أحد يجي وآنا وشخصا رابعا باع, باع الرغيف بعسال فالحكم في ذلك يقول السيد الحكم في ذلك هو صحة العقود المتقدمة على بيع الدرهم برغيف فيما اذا تعلقت الإجازة به بالأثناء جئت أنا. أنا صاحب العبد أنا المالك الأصل العبد فوضعت إصبعي على بيع الدرهم برغيف واجزته هنا يقول كل العقد السابقة تتم لأنه أنا منه حتى اجيز بيع الدرهم برغيف لابد أنا أجزت بيع العبد بفرس حتى أمتلك الفرس وبعد ذلك أجزت لابد أنا بعد ذلك أجزت بيع الفرس بدرهم حتى امتلك الدرهم وبعد هذا أجازت بيع الدرهم برغيف حتى امتلك الرغيف حتى الصغير بعد ذلك ان أجيز هذا بيع ال حتى وبعد ذلك أجازت هذا الذي وضعت اصبع علي وهو بيع الدرهم بلي فكل البيوع السابقه تمت مع أنها مع ان العقود من اشخاص متعدده مو من شخص واحد بينما كان يشترط في تصحيح العقود السابقه يشترط الشيخ ان يكون كلها من شخص واحد نحن جئنا بمثالين في هذا المثال العقود من أشخاص متعددة، ومع ذلك رأينا كيف أن تنفيذ هذا العقد المتأخر دل على تنفيذ العقود السابقة، فليس المقياس أنه من العقود من أشخاص متعددة أو من شخص واحد، ليس المقياس هذا الذي أعطاه الشيخ الأنصاري. وإنما المقياس مقياس آخر وهو أنه نرى اللوازم والملفومات كل عقد سابق لا يصح كل عقد العقد الذي أجزته متى ما رأينا أنه لا يصح إلا بإجادة لوازم السابقة او قل الملزومات السابقة تصل وكل عقد متأخر لو رأينا انه لازم صحة العقد الذي اجزته ان, يص... أن تصح المترتبات المتترب... تصل فالمقياس هذا فالمناط انما هو بالملزومات واللوازم فإذا اجاز المتوسط صحت ملزوماته ولوازمه مطلقه ملزوماته يعني السوابق التي لو لم اجزها ما وصلت النوبه الى ما اجزته تصف والتي لا ممن من, من, من, من ملزوماته لا تصف واللوازم المتاخره كلما ترتبت على البيع الذي انا صححت وكل وكلما لا المقياس العام هذا وليس المقياس ذاك الذي اعطاه الشيخ العصار هذه خلاصة اشكال السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أقول الذي يبدو لي من ظاهر عبارة الشيخ الأمصاري الله العالم الذي يبدو لي أنا من ظاهر عبارة الشيخ الأمصاري هو أن مقصوده بفرض وقوع العقد من أشخاص متعدلين ما كذا قال قال إذا كانت عقده من قبل أشخاص متعددين كانت إجازة الوساط فسخا لما قبل وإجازة لما بعد هذا القانون لخلاء القانون الثاني هذا كان مقصود بذلك تعدد البيوع بترتبها على نفس المبيع الواحد كان مقصود بذلك أن البيوع تتعدد وهي مترتبة على نفس المبيع الواحد وهو, وهو العبد هو العبد المملوك الأصلي إليه ولذا كان يمثل كان كما لو بع الفضول عبد الملك بعبد المالك بفرس ثم باعه الذي اشتراه بكتاب ثم باعه الذي اشتراه بدينار فهذه بيوع مترتبة لا عرضية لا بيوع عرضية بينما البيوع التي فرضها السيد الخوئي رحمه الله عرضية اجفد واحد, واحد فباع عبدي واحد ثاني اجفت من شارع من السوق من, من المدرسة باع الفرس واحد ثالث اجفت اجنبي باع الدرهم هذا هو مثال السيد الخوير وهذه البيوع أرضية نعم هذه البيوع في إجازة أنا في مو معرضية يعني أنا الذي أردت أن اجيز بيعد درهم برغيف كن أرجع إلى ذك ويعص سابقة والتي يعرضية كانت في مغينا أنا في عجاسي ما ما أسوي عرضية وإنما أكون أجزي الأول الأول لأن ما كنت أمتلك شيء إلا العبد يجب أن أجزي ذاك بعدين أجزي البلع الفضوني لهذا الذي باع الفرس هذا الشخص الأجنبي الذي يجوطى وبعدين هم ذاك الذي باع الدرهم صح أنا التوقف والترتب موجود في عالم اجازتي لكن هذا غير كلام الشيخ كلام الشيخ كان يريد ان يفترض ان نفس البيوع فيما بينها مترتب لا أنا حينما صححت هذا في تصحيحي وإجازتي تلك مترتدة نعم بما هي بيوع عرضية لكن أنا اللي اجيز هذا بيع الدرهم برغيف كان بيع الدرهم برغيف أنا ما أمتلك إلا العرض فيجب أن رغم أن ذيك البيوع عرضية يجب أولا أن أصح أن أدجيز معنى أني إذن أجست بيع العبد بفرس وبعد فصرت مالكاً للفرس وبعد ذلك اجزت بيع الفرس بدرهم فصرت مالكاً للدرهم وبعد ذلك اجزت بيع الدرهم برغيف والا كيف اجزت فالترتب محفوظ بس الترتب محفوظ في عالم اجازتي هذا اللي اقول اقول الشيخ ما كان كلامه هذا الشيخ كان فارغا بيوعا مترتبة في عالم البيع مو في عالم اجازتي فحينما خرج السيد الخوزي رحمه الله من فرضية الشيخ نعم لو ان الشيخ يريد ان يعطي قاعدة عامة بهذا المعنى من العمون طبعا اشكروا سيدエ حواري تع史 لو انه يريد ان يعطي قاعدة عامة بهذا المعنى من العمون اشكروا سيد Keeping Un입니다 ما في الكلب يعني هذا ما ادري ليش صاير شيء بحث, بحث صاير مثل فتح الحزور اني انحلها او حساب رياضي اني انحلها بشكل منتج بدل ما يكون بحث فقهي صاير بحث رياضي بحث حزوره بحث ما يجي شلون هيك صاير القضية بالشكل الذي كان ينظر اليه الشيخ الأنصاري كلام صار وبالشكل الذي ينظر اليه الشيخ يوم صار لكن هذا ما له علاقة بذلك، والظاهر أن مقصود الشيخ الأنصاري ما كان هذا. وعلى يا حن ما المسألة مثلاً أكثر من هذا نتعطل عليه، ودم صار صاب يا قضايا، صاب رياضي ما ما ألقني من هذا، نكتفي بهذا المقدار بعد ذلك نريد أن ننتقل إلى أولياء العاطف. لاننا منذ البدء قبل مدة مديده من الزمن نقلنا على الشيخ الانصاري انه لا بد في البيع ان يكون صادرا من المالك او من قبل عباره الشيخ الشريك قال ان من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين او ماذونين من المالك او الشارع أن يكون مالكين خبر هذا واضح العقد يجب أن يصل المال المالك حتى يصل أو مأذنين من المالك خبر هذا واضح يعني يكون وكيلا للمالك حتى يصح عقده هذا واضح أو من الشارق أن يكون مأذنين من الشارق حتى يصل هذا أمر الشيخ كان قديماً قلنا. خب. من أبرز ما يكون مأدوناً من الشارع في إجراء العقود هم أولياء العقود كثيرون من مأدونين من الشارع ليس فقط أولياء العقود لكن من, أبرز من أبرزهم أولياء العقود أب أولياء العقود مأدون من الشارع الشارع جعلهم أولياءهم مهما الولايخ وبي прид Lebanese Sultanahudi لا يحق الأحد إن, أن يجعل نفسه وليا على أحد لكن الذين جعلهم الشارع أولياء هؤلاء من أبرز من هم مرخصون من قبل الشارع في إجراء العقد فمن هم ينبغي أن نبحث من هم هنا الشيخ الانصاري هم دخل هذا المدخل والسيد الخوي أيضا دخل هذا المدخل وبحث الشيخ الأنصاري أول ما قدم بعنوان الولي ولي العقد الأب والجد الأب والجد أولياء على الطفل على الصغير في البيع والشراء، في التصرف، في المال. طبعا السبب الشرطي أن يكون في صالح الطفل هذه خوب صح. يعني حتى الأبوين جد ما عندهم أو ولاية على الطفل بمعنى أن يسلب وينهب أبوه. يقولون إحنا أولياء ننهب أبوه. هم ما هذا المقصود؟ وإنما بمقدار ما تقتضي مصلحة الطفل. قال الشيخ يجوز للأب والجد أن يتصرف في مال الطفل بالبيع والشراء ويدل عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضه المصرحه في موارد كثيرة هذا عبارة الشيخ المكاسب المجلد الثالث بحسب طبعاته مجمع الفكر الاسلامي بقوم صفحة خمسمية وخمسمة وتغاثين وقال السيد الخوي ايضا ما يشبه نفس القبار فقايل ثوت ولاية الاب والجد على الطفل كاد ان يكون من ضروريات الفقه اذ لم يختلف فيها اثنان مضافا الى الاخبار والروايات المستفيضه الوارده في الابواب المختلفه المصرحه بولايه الأب والجد على الطفل فمنها هذه تتم كلام نسيل خوي منها ما ورد في النكاح من من انهما وليان على تزويج البنت والابن الأطفال يعني الصغار ومنها ما ورد في المضاربة ودل على جواز تصرفهما في مال الطفل بإعطائه للغير من باب المضاربة طبعا مع فرض مصلحة الطفل ومنها ما ورد في الحاجر من أن الصغير لا يتمكن من التصرف في ماله وإنما يتصرف فيه الأب والجد وغير ذلك مما ورد في أبواب الفقه هذا عبارة السيد الخوي نقفل هذا الحد في عبارته هل العبارة وارد في المجلد سبع وتلاثين من موسوعة الامام الخوي صفحة مية وستة وتلاثين الى مية وسبع ثلاثين هذا هو الموضوع الذي نريد ان نبحث خب الاجماع طبعا هما أعرف به آراء الأصحاب وادعى كلهما ادعى يا الإجماع بل وضوح والخوي أصلا ادعى أن هذا كاد أن يكون من ضروريات الفقه إلى هذا الحد المهم الروايات أولاً روايات الأب ثم نرى أن روايات الأب هل تشمل أب الأب باعتبار أنه هم يسمى قرفاً أب أو لا تشمل أب الأب فإذا لا تشمل نرجع إلى الروايات الواردة في الجد بالخصوص يعني نقعد روايات بالجد هم يجب أن نبحثها ونرى أنها تتم او لا كتوم وهذا ما ناجله لغد ان شاء الله